سبحان الذي اصر برده ایلی دیمی المسجد حراری المسجد الامرس الهی را رفتنا حوله من نريح من آیاتنا اینه هو السمع البصیر وآدینا فنسا الكتاب و جعلنا عوضا لبنی Nabu daradna shabwa, wa bayna ila biisaa ila bilkitab ila tusir ila bilam و a oh. وی آن ری إن الشيطاء يمع الزفقيتهم إن الشيطاء رجال بينهم الإسان عدوها ربكم أعلم منهم إن شاء رحمهم الأخير ما ذلك بالجذار مصطورا. وما ومن على أن نرسل بالآيات إلا أن تذبع تو دیگه دیگه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 مطمئن لنا نزل عليهم من السماء ملك الرسول قل كما بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كانت رساله خبيرا تصفا ومن يهد لله قول مهدد ومن يغرر فنهد لهم أولياء من دونه ونحصرهم يوم القيامة على وجيههم عميه ونبنه وصمه مأوانا ان لم كلما قبضت يدنا